لآل القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسل في قضية من نبي إلا أخذنا interactions I'm at the end بآياتنا إلى في العون وملئه إلى في العون وملئه فظلم بها فظ كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى سايا في العون إني رسول قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت كنت من الصادقين فأنت We are the heirs <laughs> of قالوا إنما إلى ربنا نقلعون وما تنقم منا إلا أنما بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صلاة وتوثنا مسلمي O jest eu confi